دها بك مِنَ من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد دهار رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعاء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 ويصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار